بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى <سلم> اله وصحبه التابعين وان اشهدي الشاهد الى يد النقات قال الشيخ الى محمد عبد الوهاب رحمه الله ومن كذب بالتاه كذبا ودرين قوله تعالى وعن الذين اتفقوا في ماضي المتناورين في عذره ثم رفعه ربنا الى اعنين كلهم او ذلك على الوابل السديد بهذا الموقف ترى ذا الاعاده الجديد الي بينا أن من كذفت بعد أشده تاثر ليصل القرآن الحقيق فإن الله تعالى أكر يعنى الذين ارتطروا قبل أن يبعثوا فسمى الله تعالى من أنكر البعثة الكاسوى وأكد الله تعالى البعثة الخلوة قل بلا يربي سبعه وهذا قسم من صحيح عز وجل ما سبع ثم قلنا لا تر به ذلك علامته وذلك على البعث فقدر شاء الله تعالى على البعث امر الله نبيك انك تعد في اينها كما في قوله سعابا وطولا الذين كفقوا لا تأتي للسواحة قل بلا ورب ستأتي لكم عالك إذا وطوله سعالا روش تنديه حق قدر قل إيه وربيه أموحك سماعا تندي محسنه وكذلك بهذه الطعام والدلاء والردس لتبعطب سعال الجديد على قصة عدل الله تغير حولنا دور الزينام للوقيتات ودور الزينام للتعز من القبول كما قال الله تعالى يوم بحقوم الناس تتربى على لي وكما قال سبحان وما فلا يعلم رتاق احترامات القبور وحصل لناك القبور فالناس تكون من قبورهم للجزاء والإحساء فإنجاز الله عن طوالك فاليحسن بإحساءه والنسيء بإحساءته يجزي الذين أتاكنا حملوا ويجزي الذين أحكموا في الأسداء وطيارك فهذا الأمر يؤذب علينا جريحا أن نجتهد في طاعة الله وأن نتطرد إلى الله كراما في الأضافة من أجل أن نفوذ القوان الله وننجل منك على سلام ومن أجل أن تكتل نوازيل عبد القرآن بانه كما قال الله ومن شروط نور الشيخ اولئك هم الضالين طبعا حشه نورين ورايق الذين حسير انهم يخبرون قال شيخ الاسلام تعرف على الله الذي عروشن اول الشيرين ومنبذ فالدليل قوله تعالى ورسلا مبشئة ومندرين لأن لا يكون لناس عز الله للحدة من بعد الوسط أطول الله عزيز الحديد وكذلك هنا قلنا في حيث الإسلام وحيث الله مهمة الوصل حتى الكرام والإنبياء العظام أمنها الدشارة والجلعة مبشرين وأكون ذيكين يبشرون على ذينا إغوام الله ويحضرون على فكة الخصوى من حزاب الله أغضب ألا يكون معه فيها سعى في الطريق حدة أحد أخوص كبير لا تكون له الحدة ادما رسول الله الرسل وانزل الله الكتب وكان الله مصعيدا بتحكيمه الحديد هو القوي القات الحكيم سبحانه وتعالى الذي يلهو بهم تكمل واجب سبحانه وتعالى وهو الرحيم عليه السلام تاخره محمد تاخره محمد الخطا واهله فدري علما ان اول عقبه هو الرسول تعالى ان وحينا اليك كما اوحينا الى يونس النبي الكاذب فم عليه السلام هو اول الرسول اول الرسول عليه الصلاه والسلام عندنا كذلك نرسل الى ان اله لا مجوش اخذوا اركان الاسلام اخذوا أركان الايمان انا ارد من الشيء الجميل الاول الى اخره كما جاء رسول واحد وكافر من الجميع كما قال الله سبحانه ان الذين يكفرون بكباه وقصد نريدنا عند الحق <سؤال> اي الله <سؤال> اوجدني ايقوم لا يوم فيتاك ولا سكو بعد اريدها ان يتخطى بين ذلك الثيله ورايتهم كاذب حتى ساعه تايين كاذبين عذابا فينا رب الدنيا الايمان الى ان يريدني فهم دفعوا وطلبوا في حديث بسم الله أحمد وإن كان بعضها اللي حفظه وتتسلم عليه سناك ذكروا أن عدده أبداً أبداً فأربعة وعشرون حلقة فالرسل من ذلك ثلاثة وخمسة عشر فهم كثير فأولهم نوح عشر سلام قد الله من الحق اما اتقاله في الصالحين اعله كان الناس على يد توكيد والدعا عليك سلام الى عشره القرون وقت قام على التوعيه ان وقع ما وقع من حاله الصالحين قد الله روحنا الى السلام ما شاء الله تعالى التوحيد والتسليك صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه